بسم الله الرحمن الرحيم انها دمشق هل تدري ما هي دمشق ان دمشق في اخر الزمان هي قاعده المؤمنين هي مجمع الجيش الذي يقاتل في سبيل الله ويجاهد ويبذل روحه ودمه ويفارق اهله وماله لرفع رايه لا اله الا الله محمد رسول الله انها قاعده جيش المؤمنين في اخر الزمان الذي لا يرضى بالشرك ولا يرضى الا بالتوحيد لا يرضى الا ان يدعى الله تعالى وحده لا شريك له انك اذا ذكرت دمشق ذكرت ما اخبر به نبينا عليه الصلاه والسلام وهو الذي لا ينطق عن الهوى اخبر عن دمشق والغوطه وهو والله ما راها ولا دخلها ولا راها صوره ولا قابل احد من اهلها وبعد ذلك اوحى الله تعالى اليه وهو لا ينطق عن الهوى فيها قاعده المؤمنين الجهاديه عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسطاط المسلمين يوم الملحمه فسطاط يعني المكان والموقع والمدينه الذي يجتمع فيه الناس قال فسطاط المسلمين يوم الملحمه يعني يوم الحرب العظيمه التي ينتشر فيها اللحم تحت الاقدام من شده القتال قال فسطاط المسلمين يوم الملحمه بالغوطه الى جانب مدينه يقال لها دمشق ثم قال عليه الصلاه والسلام من خيار مدائن من خيار الشام الفصاط المكان الذي يجتمع فيه الناس والغوطه هي الارض الزراعيه التي فيها ماء وزرع وبساتين وكانه والله عليه الصلاه والسلام يرى غوطه دمشق بعينه وهو يصف هذا الوصف عزمي حديد لا للنحيت قاتلوني فما شيء حييت ان قاتلوني فنا شيء انك اذا ذكرت الجهاد وذكرت البطوله وانت ترى هذه الارواح تبدل في سبيل اعزاز دين الله وترى تلك الايدي تقطع وترى رؤوسا فصلت عن اجساد اصحابها وترى عذارى قد هتكت اعراضهن ثم مزقت اجسادهن وترى اطفالا يتامى نحروا بعد نحر ابائهم وامهاتهم انك لا ترى ان ربنا جل وعلا من حكمته سبحانه انه يهيئ اهل الشام لاقامه الجهاد في سبيل الله ولا يزالون الى اليوم يجتمعون تحت المساجد قتالا وجهادا في سبيل الله بعدما غيبهم ذلك الفاجر بشار التل بعدما غيبهم عن دينهم وعن صلاتهم وعن تلاوتهم للقران ها هم اليوم يجتمعون في المساجد يقودهم ائمه وطلاب علم يتلون عليهم سوره التوبه وسوره الانفال ولا يزالون يقعون الى اليوم ايات الجهاد قاتلوهم يعذرهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين كل العمالي ان رفعت مقامها شسع المجاهد جل عن اشنابها ولنتم اهل الرباط الحق اذ هم في رباط الذوري في سردابها اين الحرائر من صقور سمائها من بقها وبعوضها وذبابها تمضوا كراما راشدين امامكم ركب الشهاده ابشروا بثوابها ايها المسلمون ان دمشق على موعد مع رسول الله عيسى عليه الصلاه والسلام عن النواس بن سمعان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل عيسى ابن مريم عند المناره البيضاء شرقيه دمشق رواه الامام مسلم ومختار الله تعالى دمشق لينزل فيها عيسى لقتل الدجال الا ان اهلها في ذلك الزمان يكونون هم خير ناصر لدين الله تعالى يكونون هم اهل التوحيد اهل البساله اهل الشجاعه اهل التضحيه فيستحقون ان ينزل بين اظهرهم نبي الله تعالى عيسى عليه السلام وقال عليه الصلاه والسلام مبينا ذلك في حديث اطول قال لا تقوم الساعه حتى ينزل الروم بالاعماق او قال بدمق يعني بشمال سوريا قال فيخرج عليهم جيش من المدينه يعني من مدينه دمشق من خيار اهل الارض يومئذ قال فاذا تصافوا يعني للقتال قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين اخواننا فيقاتلونهم ثم قال عليه الصلاه والسلام فيهزم ثلث يعني من المسلمين من شده القتال يهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا ويقتل ثلث هم افضل الشهداء عند الله نسال الله ان يجعلنا منهم قال ويفتح الثلث لا يفتنون ابدا فيفتحون القسطنطينيه يعني يعني ينتصرون على جيش الروم حتى يصعدون شمالا حتى يصلوا الى القسطنطينيه قال فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون اذ صاح فيهم الشيطان ان المسيح قد خلفكم في اهليكم فيخرجون وذلك باطل قال فاذا جاء الشام بينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف اذ اقيمت الصلاه فينزل عيسى ابن مريم فامهم فإذا رآه عدو الله يعني الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لن ذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته رواه الإمام مسلم ستمصرون لا مراء ستمصرون في الأرض والسماء لأنكم مشاعر الحياة في الارض والسماء لانكم مشاعل الحياه في العالم الخواء حكايه الاقدار هذه حكمه القضاء والله والله والله, والله يختي نصره من شاء ايها المسلمون لا يزال الله جل وعلا يؤيد الدين باهل الشام ولله تعالى حكمه عظيمه لا ادركها انا ولا انت الا ان ينبئنا الله تعالى بها قال عليه الصلاه والسلام اذا وقعت الملاحم اذا وقعت الملاحم المعارك على المسلمين وقعت يمينا وشمالا وتسلط الاعداء عليهم اذا وقعت الملاحم بعث الله من دمشق بعثا من الموالي اكرم العربي فرس واجودهم سلاحا يؤيد الله بهم الدين يؤيد الله بهم الدين يا طوبى للشام يا طوبى للشام يا طوبى للشام يا طوبى للشام, للشام تلك ملائكه الرحمن باسطه اجنحتها على الشام اجنحتها على الشام اجنحتها على الشام اخي المسلم احرص على نشر هذه الماده فالدال على الخير كفاعله قدمت لكم هذه الماده من موقع وذكر الاسلامي <تصفيق> www.wadhikr.info <وذكر. تصفيق>